من الكتاب لدينا لعلي حكيم أف نضرب عنكم الذكر صفح أنكم تمقم مسرف وكم أرسلنا من نبي في الأولد وما يأتهم إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وَاِنْ سَالَتْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 122. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أَمِ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين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 وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِم مُهتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا قال مترفوجا إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن على آثارهم قتادو قال أ ولوج تكوب وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين اذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ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 وانتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لَجَعَ الْمَالِ مَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْكَ يَظْهَرُ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُورًا عَلَيْكَ يَتَكِئُ وَزُخُرَفًا وَإِن كُنْ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَذْكِرِ الرَّحْمَانِ نُقِيضَ لَهُ شَيْقًا فَهُوَ لَهُ قَرِيدٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّفِيلِ وَيَحْسَوُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيب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 وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا رب بَكْ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينكثون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 وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 أحضكم لبعض عدوان إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين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 ام ابرم امرا فاننا مبرمون أَمْ يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون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 لا يلقوا يومهم الذي وعدوه وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولوا الله فَإِنَّا يُفْكُكُ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ